يمكنك أن تغفر ذنوبك في صلاة الجماعة بالمسجد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إذا قلت آمين بنفس اللحظة التي قال فيها أحد الملائكة آمين وأنت مخلص غير صرحان ولا شارد الذهن غفر لك ما تقدم من ذنبك الله أكبر قد يقول بعضهم طيب وماذا عن الصلوات السرية التي لا يؤمن فيها الإنسان مع الإمام يعني كيف نوافق الملائكة يوجد أمر آخر يمكنك أن تفعله حتى في الصلوات السرية وإذا فعلته ووافقت الملائكة أيضا غفر لك ما تقدم من ذنبك قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء وفر له ما تقدم من ذنبه والحديث رواه مسلم